دُر دُر دُر في سوريا رب معاني قسا وارمينا قلب يحفوا حيث العالم يدعو لكن جدار العالم اللي للعش ثم جاء العملاق الضخم يهده صوره ماريه ونوعده يقطر امك تموت الالف يشتد في عيني الحقد يزقر يمد وعد قد قضع بالدم مكتوب لن أترك واحدا سأبيد لن أتوب كل عملاق في الأرض يصير الخرق هذه إرادتي ليس عنها محروق يريد يزقر صوته يدوي في الفضاء عملاق الهجم غضب يفور في الحشاء من أجل الحرية تريم اجلي البقائي لن ارضى لن انحني حتى لطائي يريد يسقط صوته يتوي في الفضاءك من لا كل هجوي وابويا في الحشاء Attack Titan, rage bowling in his embrace For freedom's sake, for survivor's grace I won't submit, I won't bow to the final trace I'm trying to get power, power power to the power of and the fire in order to escape He's facing the task, I think he's going to die He's going to die, يطلب ويحترق قلبي الناطي ومضلي من كراهيه لا تغادر فهل ينتهي الصراع ام يستمر هذا سواد في ذهني يدور يبين يسقى صوته يذوي في الفضاء علم عقله الحجم ضباب يفور في الحشائي للأكل الخريات عبء الأسلاف في كتفه يرسو رؤى المستقبل بعينيه يقصو رحمته مضت حتى الصديق يقصو من أجل الجميع درب قد يقصو صوت الأرض يدعو للخروج الأعظم آلاف العمل قه بأمره تبتحم تدك الأرض تفني لا تستسلم هل هذا الخلاص أم دمار أعمو في عينيه ندم وحب دفين لأحبته ولشعب سجين مصير مظلم بالدم سيبين هل كان له خيار أم أمر مكين إيرين يسأل صوته يدوي في الفضاء عين لاقوا الهجب غضب يفور في الحشاء من أجل الحريتي من أجل البطاء لن أرضخ لن أنحمي حتى لقائي و يحترف